بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار مطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموؤودة سئلة بأي ذنب قتلة وإذا الصحف نشرة وإذا السماء كشطة وإذا الجحيم سعرة وإذا الجنة أدلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنة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 وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَيِّ شَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ